بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما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 وَمَا جَعللَ أَزْوَاجَكُم النَّئِيتُظاهِرونَ مِنْهُ النَّأَُّهاتِكُمْ وَمَا جَلَ أَذِرِيَ أَكُمْ أَبنَا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السميل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 يا فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غررا وإذ قال الطائفة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 وَلَئِنْ ذُخِلَّتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَرَدَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل وإذا لا تمتعون إِلَّا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة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 كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وكان الله قويا عزيزا وانزل الذي نظاهروا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 فكن من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبي لست من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والالصَّائِمِينَ وَصَّاتِ وَالحافِظينَ فرُوجَهُم وَحافِظَات وَل كِرينَ اللهَّه كَذرَ وَل كِرَاتِ أَهَد اللهَّهُ لَهُم نَوفَِةَ وَأَجرًا هَظمَا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أمر الله مفعولا مَا كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ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 اشِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وكيلاً يا ايها الذين امنوا اذا نكحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تمتعون وسرحون سراحا جميلا يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك منا افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كلهن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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 إِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ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 يا أيهَا الذيينَ آمَنوا صَل عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْنمَا إِ الذيَّذينَ يُؤْذونَ اللهَّه وَرَسُونهُ لَ عَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ آآخَِه وَعددَّ لَهُم عَذاَابَُّهينَ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 ذَلِكَ ادْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُم لا يُجَوعونكَ فِيهَا إلاا قَلنا نَلعُونينَ عنَ ماَا تُقِفُ أخِذُ وَقُتِل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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ